ليس لها من دون الله كاشف افمن هذا الْحَدِيثِ تعجب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 من إلى قبله قوم نوع فكروا عبدنا وقالوا مجنون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 Ooh, ooh, ooh,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 الزمان ذات الرجل والأرض ذات إنه لقول فص وما هو بالهجم وما هو إنهم يجيدون صدق <تصفيق> الله الله